أتخدم الكلام عن في بداية المبحث الثاني أو الفصل الثاني عن الدعوة في نظر الإسلام كيف نظر الإسلام إلى هذه الدعوة دعوة إلى دين الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة أن تقوم بهذه الدعوة فقال ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا أمر بالإصلاح فقال مرأة من منكم مُكرن فليغيره يده فإن لم يستطع فبنسائه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كذلك. هذه الأمة نالت بهذه الوظيفة وبهذه الشعيرة نالت شرفا أو تشريفا عظيما من عند الله عز وجل بتكليفها بالقيام بالدعوة وذلك في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فخير أمة أخرجت الجلاس فربط الخيرية في هذه الأمة بقيامها بالأمر بالمعروف والنهل عن المنكر ودعوة الناس إلى, إلى إلى إلى الخير وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإذا كان القيام بهذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتقي بصاحبه في أعلى المنازل فإنه في المقابل إذا أهمل أهل هذه الملة إذا أهملوا القيامة بهذه الفريضة التي هي الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنهم سينزلون والعياذ بالله في أصفل السافر لماذا؟ لأنهم إذا كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي ولم يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف عنه عن المنكر، انطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى في بني في أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تفتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا وقد ذمهم الله عز وجل في القرآن وأخذ عليهم الميثاق ميثاق فإذ خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس فهذا ميثاق من الله عز وجل كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما دخل النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه على الشيء فيقول له اتق الله ودع ما تفعل فإنه لا يحل لك ثم يلقاه بعد ذلك فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده يلقاه اليوم فينكر عليه ويأمره بالمعروف إنها يدعوه إلى الخير ويقول له هذا حرام فيلقاه في اليوم الثاني على نفس المعصية وعلى الذنب نفسه فلا ينكر عليه بل ولا يمنعه هذا المعصية أن يكون جليسه وأن يكون شريبه وقعيده تجده يجلس مع هذا الإنسان ويتكلم معه ويشرب معه ويأكل معه فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم ضرب قلوب هؤلاء الصالحين في الظاهر بقلوب العصات ولعنهم وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل وعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلها كانوا لا يتناهون عن الممكن فعانون. إذا ما كانوا يفعلون. ثم عندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قرأ هذه الآية قال كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرة أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم يعني إما أن تفعلوا وإلا فعل بكم ما فعل ببني إسرائيل من ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم والعيال أيضا كذلك هو القيام بهذه الدعوة إنسان يدعو وطبعا هذه الدعوة كما سيأتي لها يعني ضوابط إنسان في الدعوة في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الدعوة لا تحدد بزمن معين، لا تقاس بزمن معين، فإن نوح عليه السلام دع الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما، فالزمن لا عبرته به في الدعوة، كذلك لابد من تغيير الأساليب في الدعوة. نغير الداعي الأساليب، فإن النبي ااا فإن عليه السلام في القرآن الكريم بين الله سبحانه وتعالى أنه لم يكتف بأسلوب واحد. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم إني أعلنت لهم لهم وأسرارتهم. انظر إلى أساليب الدعوة. دعاهم بالليل، دعاهم بالنهار. دعاهم بالسر دعاهم علانية يعني يجمعهم ويعلم أو حيان يأخذ فردا فردا لكن يعني نوع في أسل يعني لم يقصر في دعوته يعني دعوته ما قصر فيها وإنما أداها بكل أساليب وكل الطرق المشروعة لأن هذه الأساليب والوسائل متعلقة بالدعوة أيضا الدعوة هذه لها وسائل ليست مطلقة هكذا إنسان يدعو كما يشاء لها وسائل منها الخطابة منها الرسائل منها كما هو معلوم من هذه النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يدعو من الكتب منها تآليف منها ما هو موجود حاليا في الوصول المتأخرة كالجرائد وإذاعات ونحو ذلك هذه كلها من الوسائل التي يجوز الاستعانة بها واستخدامها في الدعوة إلى الله عز وجل وسيأتي الكلام عن وسائل دعوة سيأتي الكلام الآن ماشوفه عندنا سيأتي الكلام بالتفصيل عنها إن شاء الله وسيلة وسيلة ما هي الوسيلة المشروعة ما هي الوسيلة المنوعة حتى الإنسان يعني يكون على بينة من أمره لأنه بعض المذاهب وبعض جماعات الداعية إلى الله اختلطت عليها الوسائل طلطت عليها الوسائل والطرق في دعوه <تصفيق> الله بعضهم اخذ بالترغيب فقط بعضهم اخذ بالترهيب فقط بعضهم قال ما كاش امر من المعروف نهي عن المنكر لا كاين الرفق والرحمة واللين فقط في الإسلام ليس هناك شيء منكر تغير منكر. لا قال كلام ما كانش معنى طبعًا وهذه كلها أخطاء في طرق في طريق الدعوة أخطاء تعثر فيها قناس ما نظروا إلى الإسلام إلا من جهة واحدة منهم من أخذ بهذا الطرف فكان يظن أن هذا هو الإسلام واحد خدام من هذه الجهة وقال كان دولة الإسلام وهكذا يعني ما نظروا إلى الإسلام نظرة شاملة فأخذ منهم يعني من أخذ بوسائل غير مشروع وسائل غير مشروعها لا يجوز استعمالها ومع ذلك ظن بأنها تحقق الغاية لماذا؟ لأنه أراد أن يستفيد من تجارب الأمم وهذا لا يفيدنا في الدعوة إلى الله نحن في الدعوة إلى الله لا نأخذ بتجارب الأمم وبعض الناس يقول لك لا أنا أخذ بالتجربة ديمقراطية وبعض يقول لك أنا أخذ بالتجربة ربما هي زيدا قوي بها الدعوة لا لا, لا نأخذ إلا بما نعم إذا كانت هذه دعوات توافق ما في شريعتنا نقبلها وإلا فلا نقبلها وبعضهم يعني أخذ من تجارب الغير من كتاب المستشرقين ومن كتاب الغرب جربوا دعوا الناس إلى مذهب معين، إلى نحلة جديدة، أو إلى حزب معين، فأراد هذا جماعة من دعات أرادوا أن يستفيدوا من طرق هؤلاء في دعوة الناس إليهم. هم يستفيدون فائدة. كيف استطاع أن يجرب هذا العدد الكبير من الناس وأن يوجه أنظارهم إليهم؟ أنكم السلام. فأرادوا أن يستفيدوا من طرق هؤلاء في خدمة الإسلام. لكن هذا خطأ. هذا خطأ. فإسلام إنسان إذا دعا إلى الله عز وجل فله في دعوته إلى الله صب ووسائل شتى شرعها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم دون حاجتنا إلى الوسائل التي يتخذها الغربيون اليوم في دعوتهم إلى نحلة أو مذهب معين لا نحتاج إلى أن نستعين به بل لنا تجاربنا وهذه التجارب مأقودة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة مصيرة السلف الصالح التي منها الخلفاء الراشدون عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وقد كانوا يقومون بالدعوة ولهم وسائل في الدعوة ووسائلهم صواد وقد أدت ثمارها بدليل أنه في سنوات قليلة استطاعوا أن يصلوا إلى المغرب وهذا يدل على أن دعوتهم كانت ناجحة، كانت ناجحة، غاية النجاح في فترة فترة وجيزة استطاعوا أن يصلوا إلى المغرب. نحن الآن إذا أخذنا بغير هذه الوسائل فلن ننجح أبداً، فلا بد أن تكون هذه الوسائل مشروعة وسيّت الكلام عنها إن شاء الله في موضعه. تقدم الكلام أيضا عن الغاية من الدعوة قال والدعوة إلى الخير كسائر فروض الكفاية وأتقدم أنها من فروض الكفاية يوجه خطابها إلى الأمة بقصد إفهامهم وإعلامهم فالمقصود بالدعوة هي إفهام الناس وإعلامه وتبليغه لدعوة الله عز وجل وما يريده الله منهم وما لا يريده منهم قال المؤلف وليست القدرة على الدعوة في قوتي الحجة والبيان وحدهما بل تأخذ يعني القدرة على الدعوة إلى الله لا تتوقف فقط على قوة الحجة وقوة البيان والبلاغة فقط بل تأخذ معهما كل ما يتوقف عليه إقامة الدعوة كوسائل نشرها في بيئة نفقت فيها سوق الفسوق يعني ال... لابد من هذه الوسائل وسائل التي تعين على نشر الدعوة لابد منها وإلا فالإنسان إذا لم يستعمل هذه الوسائل فإن هذه الدعوة لن تصل. لم تصل إلى الغيب وإنما تصل إليهم عن طريق هذه الوسائل قال كوسائل نشرها في بيئة نفقت فيها سوق الفسوق فمثلا إنسان كتب في موضوع معين إذا لم يقم بنشر هذا هذا الكتاب بين الناس وطبعه بينهم فحينئذن ما كتبه في هذا الكتاب وما فيه من الحجة وقوة البيان هذا الأنفع مدام أنه لم يصل إلى المدعو فلا فائدة منه. فالغرض هو أن يصل إلى المدعو وهذا الوصول إنما يكون بالوسائل فلابد إذن من القيام أن تقوم بالحج والبيان وهذا وحده لا يكفي بل لابد من وسيلة نوصل بها هذا المراد وهذا المقصود إلى مدعو لا سيما قال في البلاد التي نفقت فيها سوق الفسوق أو خفقت فيها رياع أو ريح الإلحاد فهذه الفئة فهذه الفئة الموعز إليها بالدعاية إلى غير هدى وغير أدب قد ملكت لنشر باطلها وسائل أهمها الإنفاق فلابد من الإنفاق فهؤلاء الدعون إلى الانحراف وإلى الفساد الأخناقي وإلى الانشترذير وإلى الإلحاد والكفر هؤلاء لا شك أنهم يعتمدون في دعوتهم على الإنفاق وإلا فلو دعوا الناس هكذا دعوة مجردة فإنه لا يستجيب له أحد فهم يستعملون الإغراء عن طريق الإنفاق في بناء مواد وفتح مجلات وماكن يدعون الناس فيها إلى ما إلحادهم وإلى فسوقهم. فكذلك الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الإصلاح لا بد أن يعتمدوا على هذه الأسانيب أيضا لتعلم نشر الحق وبيان ما عليه هؤلاء من الباطل، وإذا وجب على الأمة أن تميط هذه الدعاية عن طريقها فخطاب هذا الواجب يتوجه إلى الكتاب والخطباء ثم إلى كل من له شيء من القدرة على البذل في سبيل الدعوة كفتح نواد لإلقاء المحاضرات وإنشاء صحف أو مساعدة صحف تظاهر الدعوة بإخلاص فالواجب على الأمة أن تميط هذه الدعاية الباطل وهذا الواجب يتوجه إلى من يتوجه بالدرجة الأولى إلى الكتاب وإلى الخطباء الذين بإمكانهم أن يبين الحق وأن يدافع عنه عن هذه الشريعة وأن يبين بطلان ما يدعيه المدعون للملاحظة وفسقة ولا ينحصر فيهم فقط بهذه في السلفين، بل لابد أيضا لمن كانت له القدرة على البذل في سبيل الدعوة أن لا يبخل بهذا البذل ومن ذلك فتح النوادي لإلقاء المحاضرات. لأنه لابد من أن تلقى محاضرات في أماكن مختلفة لأنه لو اقتصر الإنسان على مثلا الدعوة وإن كان فيها فائدة لكن لو اقتصر على الدعوة في مكان معين في المسجد مثلا من يدعو تارك الصلاة الذي لا يأتي من المسجد من يقوم بدعوته من يقوم بدعوته هذا الذي المرأة مثلا التي لا تصلي ولا ترتدي الحجاب الشرعي من الذي يقوم بدعوتها من الذي يقوم بدعوته هذا الذي هو مدمن على الخمر ولا صلة له لا بالمسجد ولا بالإسلام أصنع من الذي يقوم بدعوته هل يقوم بدعوته من لا يعرف أصول الدعوة قواعد الدعوة وقسلوب الدعوة, الدعوة لا من شك أنه سيفسد حين كيف ندعوهم لابد من فتح نواد وفتح أماكن يتمكن منها الكتاب والدعاة من إيصال كلمتهم لهؤلاء كذلك من الوسائل زيادة على فتح النوادي لإلقاء المحاضرات كذلك نشر أو إنشاء صحف أو مجلات وتكون هذه الصحف والمجلات تنشر تبين حقيقة الإسلام تبين الأخطاء التي أقع فيها الناس في المجتمع وتقوم بتصحيح هذه الأخطاء وتقوم أيضا بالرد على دعاة الباطل وبيان فساد ما يدعون إليه ونقد أصولهم وقواعدهم وهذا لا شك أن هذه المجلات وهذه الترائيل تنتشر بين الناس هذه الصحف تنتشر انتشارا عظيما بين الناس والناس يعني يطلعون على ما فيها وحينئذ يكون هناك الوعي الوعي في المجتمع فالإنسان يكون عنده وعي فإذا أراد أن ينتمي إلى أي جهة فإنه سينتمي إليها بعلم ووعي لأنه سيجد من يبين له أصول هذه هذه النحلة مثلا فهو يعرفها وإذا دخل فيها دخل فيها عن علم فهذا يعني شيء مهم جدا أن يتعاون الناس على هذه الدعوة وعلى توفير وسائلها قال إما إنشاء صحف أو مساعدة صحف تظاهر الدعوة بإخلاص كذلك مساعدة الصحف حتى وإن عجز الناس عن إنشاء صحيفة أن يساعد الصحيفة التي تظاهر الدعوة بإخلاص أما الصحيفة التي لا تظاهر الدعوة إنما تعادي الدعوة فهذه لا يجوز النشر فيها لا يجوز كيف تدعو أنت في هذا فيه تزكية منك لهذه الصحيفة مع أنها لا تناصر ولا تظاهر الدعوة الصحيحة بإخلاص فإما أن نعين هذه الصحف بهذا الشرط لهذا الشرط أن تكون هذه الصحف ناصرة لدعوة الحق ودعوة الإسلام وإلا فلا يجوز التعاون معها إذا كانت تعادي أهل السنة تعادي دعوة الإسلام أو ربما تنشر مثالب المسلمين لغرض الإساءة إليهم فمثل هذه الصحف مجلات لذلك فهذه لا يجوز للداعية أن يكتب فيها فإن كانت تناصر الحق فهنا ندعمها بالكتابة وبما يعني الحق أظن أن نكتفي بهذا الوقت أتعبتم كثيرا أتعبتكم جدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم